فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسه بما كسبوا أتريدون أن تهدم أن أضل الله وَمَنْ يُضْلِلَ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا